وحسينا وحسينا قد رفعنا في عزانا وحسينا وحسينا صوتنا هز عدانا وحسينا وحسينا تهتف لاغمة كل الظالمين ويا مر الظلم وفين هو ترانا ليل وليل يا حسين قد تهتف اغمة كل الظالمين ويا مر الظلم وفين هو ترانا ليل وليل فدينا رؤوسا فديناه يدين وكتبنا في دمان اننا له والحسين اور اسمنا اور بصمنا اور اسمنا اور بصمنا ابا sayna soyto na he sayna wa haj ji galqouma mashi هو من كل فج تربه الطهر تطوف هو حجيج القهوم مشي سرى سعي للقف هو اتت من كل فج تربه الطهر تطوف عشره ود ومئات والوفن والوف ومن هاينت هناك الزنا شرق الشيو هو ولا لقينا ومشيناها ولقيناها كعبة الحق منانا وحسينا وحسينا وحسين وحسين وحسين وحسين المثلوح ظلماً بين أشبار الملون كل ما نقضه راك وقفاً بين الحيون أيها المثلوح ظلماً بين أشبار الملون كل ما نقضه نراك وقفاً بين العيون أنت في الأدساد روحاً أنت في العقل جنون يا حسين أنت تربط سرى فيها الظائرون وحملناها وجعلنا وحمدنا وجعلنا وحنف القلي وانا وحسينا, وحسينا, وحسينا وحس السينه صوتنا هي سائقنا شهر عاشوراء حزنا فيه تنهال الدماء وجبال الارض تبكي ضي ها بين الربوع شهر عاشوراء حزنا فيه تنهال الدماء وجبال الارض تبكي ضي بين الربوع وعبدي في كل أرض كمسونا أفضل الطلوع وسمعت القلوب بين قبضان الطلوع وشموعون ودموعون وشموعون ودموعون تبكي والحزن رثانا وحسين وحسين انت أبكيت الجميع كيف للزهراء قلبا أنت راكب كم يا أبا الأحرار مهلا انت أبكيت الجميع كيف للزهراء قلبا انت راكب كم تنصريح بين أسياف المنايا وقال الكبر خطيح أن للمهدي ظهرا يطبوث الرضيع هو يناديه Ya Fuhadi, huwa yonadi, ya Fuhadi, liit al Abbas ya wa Hussayna, wa Hussayna, wa Hussayna سنا صوتنا هز عدادة كلمات شاعر أهل البيت علي الناشي بصوت الراجد الحسيني مصطفى البطحاوي تم التسجيل في ستوديو أمصار القائم عجر الله تعالى فرجه الناصرية حي أريده